اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبيدك Wa anta Allahul Rauful Raheem. Nasehuluk binur wajhikal Lذي أشرقت له الظلمات وأشرقت له السماوات وأشرقت له الأرض. An tujirana min al Nair. Allahumma ajirna min Allahumma Rabba Jibra'il wa Mekail wa Israfil A'idhna min harri nair Wa'idhna min arذاb alqabr Rabba nasrif anna arذاb jahennam Inna arذاb hakaan gharama اللهم ما اجرنا من النار اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Antudahilna Jannah ma'al abrar. Allahumma ajirna min al-nar. Waadahilna Jannah ma'al abrar. Ya Aziz ya Rafar. La ilaaha illallah. Al-Ghazim al tak ada Allah, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan,